أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجيب وأذن يرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكلنا ترابا، ذلك رجعون بعيد. قد علمنا ما توقص الأرض منهم، وعينا كتاب حفيظ. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا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 تبصرته وذكره تبصرته وذكره لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مبارك فأبتنا به جناته وحب الحصير. والنخل باسقات لها طلع نطيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوحي وأصحاب الرس وثبود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول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 ذلك ما كنتم منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس شهيد لقد كنت في غفلة لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك عليك غطاء اكن فبصرك اليوم حديد قال قرينه هذا ما لدي عنيد القيام في جن كل كفار عنيد من ناعل الخير معتد مريد الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن وكان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد لا يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد يوما نقول لجحنم مهل امتلأت وتقول يوما نقول لجحنم مهل امتلأت وتقول هل من مذب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 ذلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا لَهُم مَّا فيها فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ هم أشد منه بطشا فنقضوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لذكرى لمن كان له قلب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 فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وادبر السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج واستمع يوم يناس مكانه قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج، إن نحن نحيي ونموت وإلين المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما Voi mm -hmm.